يحسب أن ما له أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله المقدة، التي تطنع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة، بسم الله الرحمن الرحيم،